يَوْم يَجمَعُ اللَّهُ رُسُ لَ فَيَقُدُ ماَا ذاَا أُجِبتُم قالَاوا ل عيْمَلَ ناءِكَ أَن تَعََّامُ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 وَإذا عَم تُكَ الكتاب وَشكمَةَ والتورة وَإِنجلَ وَإِذ تخلقُ مِ الطينكئةِ الطيرِ بإابّ فَةَ فُخُ فيِي غافَتَك طَيًا بإابني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 من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وَلَ اللههُ إ مُ نَزِلُ آلَكُب فَمَّ يَكفُ بَعْدُ منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا مِن كُم فَإِن وَعَذِبُهُ وَذبَ ل أوعذبهُ أحدَدم مِنَ اللعَلََمين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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذلون هو الذي خلقكم من فَيُنْزِلُ ثُمَّ قَضَاءً وَأَجَلًا مُسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 أَنَّى يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَوْمٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً عَلَيْكُم مِّنْ ضَرَّاءٍ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قرنا آخرين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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سَخِرُوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض